الذين يقولون ربنا اننا امنا فافirl لنا ذنوبنا فافirl لنا ذنوبنا واقنا عذابانا االصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين شہید المو اللہ عل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 فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أعطوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين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 وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ إِلَّا يَتَّخِذِي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 والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل الله والرسول فإن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الكافرين